وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ الان في الفصل الاخير ونختم الليله ان شاء الله تعالى هذه المذكرة التي قام بجمعها اخونا الشيخ دكتور مسعد السدني حفظه الله حول موقف المسلم من الفتن ولعلنا الآن ناتي إلى ثمرة ذلك كله وهي طرق الوقايه والعلاج تفضل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين أما بعد يقول حفظه الله تعالى الفصل السادس أسباب النجاة من الفتن لقد تركنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يضل عنها إلا هالك وكان من بيانه لنا ان بين لنا أسباب النجاة والوقاية من الفتن كما أنه بمعرفة أسباب الوقوع في الفتن تعرف أسباب النجاة منها فمن أسباب النجاة من الفتن ما يلي نعم تكلمنا فيما مضى عن أسباب الوقوع وهي متنوعة منها ما يرجع للشخص ومنها ما يرجع للفتنة نفسها ومنها ما يرجع للظروف المحيطة بالشخص وبمعرفة الأسباب تستطيع التوصل. الى معرفة طرق الوقاية والعلاج لأنك على ضوء معرفتك لتلك الأسباب وتشخص الداء عندها تستطيع أن تستعمل الدواء إن شاء الله نعم فمن أسباب النجاة من الفتن ما يلي اولا الاعتصام بالكتاب والسنة وفهمها على ضوء فهم السلف الصالح وذلك يعني العلم بدين الله تعالى والعمل بذلك والتمسك به بعد فهمه على ضوء فهم السلف الصالح وذلك ليبقى الفهم منضبطا والمنهج قويما والتمسك بالكتاب والسنة هو أعظم أسباب العصمة والنجاة من الفتن قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون وقال سبحانه فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما وقال نبيه صلى الله عليه واله وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تهلكوا ولن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي وقال عليه الصلاه والسلام إن هذا القران طرفه بيد الله وطرفه بايديكم فتمسكوا به فانكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا رواه ابن حبان وصححه الالباني ولما وعظ أصحابه كما ولما وعظ اصحابه كما في حديث العرباض رضي الله عنه موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور ان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رواه الامام احمد وغيره رواه الامام احمد وغيره وصححه الالباني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 فقال صلى الله عليه واله وسلم لقد تركتكم على مثل البيضاء ليل ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك قال الامام احمد وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول رسول الله خط رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوطا وقال هذه السبل ما من سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون رواه الإمام أحمد وقد جاء عن الصحابة والتابعين الحث على التمسك بالكتاب والسنة والتحذير من مخالفة ذلك كما جاء عن كثير من أئمة السلف بعدهم فمن, فمن ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة وعنه قال إن هذا القرآن شافع مشفع من اتبعه قاده إلى الجنة ومن تركه أو أعرض عنه أو كلمة نحوها زخ في قفاه إلى النار وعنه قال من كان منكم مستنن فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ابر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى المستقيم وعنه رضي الله عنه قال تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله إلا ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق وعنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل وكل بدعة ضلاله وقوله قد كفيتم أي كفيتم التشريع وإنما عليكم الاتباع وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما في ثم ثم أتبع ما فيه من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله من الضلالات في الدنيا ووقاه يوم القيامة سوء الحساب وعنه قال عليك بتقوى الله تعالى والاستقامة اتبع ولا تبتدع وعن أبي, الدرداء وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال اقتصاد في سنه خير من اجتهاد في بدعة إنك إن تتبع خير من أن تبتدع ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر وعن, وعن أبي العالية رضي الله عنه قال تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا عن الإسلام يمينا وشمالا وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه وإياكم وهذه الأهواء التي, تل التي تلقي بين الناس, بين الناس العداوة والبغضاء وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أحد عماله يقول أما بعد فإني اوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته وك وكفوا مؤونته فعليكم بلزوم السنة فإنها لك ب... فعليك بلزوم... بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها فإن السنة إنما سنها من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق فرض لنفسك ما رضي القوم لأنفسهم فإنهم السابقون وَإِنَّهُمْ عن علم وقفوا وَبِبَصَرٍ وبب وببصر وَلَهُمْ كفوا ولهم كانوا ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كان أحراه فلإن كان الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتمهم إليه ولإن قلت إن ما أحدث, أحدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم لقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي فما دونهم, مقصر وما فما دونهم مقصر وما فوقهم محصر لقد قصر دونهم أقوام فجفوا وطمح عنه آخرون فغلوا إنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم ووصايا السلف في التمسك بالكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح أكثر من أن تحصر وذلك دليل صدق, صدق المحبة والمتابعة كما قال, كما قال ابن تيمية رحمه الله فمن كان محبا لله لزمه أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويتاسى به فيما فعل ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله ثانيا هذا الطريق هو أفضل الطرق طريق الأول من طرق العلاج يتعلق بثلاثة أمور الأمر الأول الاعتصام بالقرآن والسنة الاعتصام بحبل الله المتين والأمر الثاني التأمل أقوال السلف الصالح الذين التي أوردها المصنف في هذا الباب وغيرها من الحث على لزوم السنة والأمر الرابع الوقوف عند الحق الحق ضالة المؤمن الأمر الثالث الوقوف عند الحق ولا ننظر إلى الأكثرية أو الأغلبية أو كما يدعي أصحاب البرلمانات والانتخابات وإنما الحق موافق الحق ولو كنت وحدك فالإصرام بالكتاب والسنة هو الطريق الوحيد الذي تصل به إلى بر النجاة وتنجو به من عذاب الله وتسعد فيه في دنياك وأخراك ويذلل الله لك كل صعب بهذا الاعتصام أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نلزم كتابه وأن نعتصم بحبل المتين فقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وقال تعالى يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم فالاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم يعني الاعتصام بالقرآن أو الاعتصام بالدين كله الذي أساسه القرآن والسنة فلنقل المتأملين لهذه النصوص الشرعية التي تأمر المسلم بالاعتصام بالكتاب والصد ثم اورد الشيخ رحمه الله حفظنا وياكم وإياه ورحمنا جميعا تعود الناس بالدعوة بالرحمة للموتى. لكن كل يدعى من المؤمنين يدعى له بماذا المغفرة والرحمة ولذلك كان بعض السلف يبدأ الرسائله بقوله اعلم ماذا رحمك الله تعالى اعلم رحمن الله وإياك وهكذا نعم هذه بعض الآيات وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أما الاحاديث فهي أيضا أكثر من أن تحصر عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعظوا عليكم بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل, محدثة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اني تاركم فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي قال هذا في أعظم موقف وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وكذا قوله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من ابى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى هذه بعض النصوص التي تحث المسلم على الاعتصام بالكتاب والصنة وكذا أقوال السلف العظيمة ومن أشهرها أقوال لعبد الله بن مسعود منها قوله رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وقوله رضي الله عنه من كان مستنى فليستنى من قد مات لأن الحي لا تؤمن عليه العواقب اولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم ابر هذه الأمة قلوبا وأصدقها قيلا وأعمقها علما وأقلها تكلفا فاتبعوهم وسيروا على نهجهم واخذوا العلم عنهم فانهم على الهدى المستقيم ومن ذلك ما روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال حيث قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاه الامر من بعده سننا الاخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لماذا لطاعة الله وقوة على إيش على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من استنصر بها فهو منصور ومن اهتدى بها فهو مهتدي ومن لم يرفع بها رأسا أو من بدلها وخالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا وغير ذلك من أقوال السلف الكثير التي أورد المصنف والتي لم يوردها ومن أراد توسع في هذا فليرجع إلى الكتب الآتية الإبانة لابن بطة الشريعة للآجرين الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام السنة للخلال شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي أصول اعتقادة الجماعه الجماعة للألكائي أصول السنة للإمام أحمد السنة لعبد الله بن الإمام أحمد شرح السنة للبغوي شرح السنة للبربهاري وغيرها من كتب السلف التي عنيت بهذه الآثار والتي تبلغ الآلاف المؤلفة وكلها لا تخرج عن هدي الكتاب والسنة فانتبه لذلك يا عبد الله والزم الأثر والزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا هو طريق النجاة وغيره طريق الهلاك فلتكن صاحب سنة يا عبد الله تعتز بالسنة وتعتزي للسلف الصالح وتنتبه إليهم فلذلك يجب علينا أن هذه النصوص وأن نقف عندها طويلا تجد أنهم قد خطوها بأحرف من نور لانهم استنبطوها من أين من أين أخذوها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك نفس الكلام تجد عليه نورا لأنه موافق لهدي الكتاب والسنة قد يقول قائل طيب أنتم دائما أن تتحدثون عن السنة ولزوم السنة ولزوم الجماعة ولزوم هدي الكتاب والسنة والإعصام بالكتاب والسنة فما الذي يجعلكم تركزون دائما على هذه الأمور نعم يا عبد الله لأن الناس قد انحرفوا منذ القرن الأول ليجري عن هذا السبيل الكثير منهم انحرف عن هذا السبيل ومع ذلك لا تزال طائفة من أمة محمد على الحق ظاهرة منصورة لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة فضل. ثانيا الأخذ عن العلماء والرجوع إليهم والالتفاف حولهم وتوقيرهم فقد أمرنا الله تعالى بسؤال أهل العلم فقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وفي الحديث المتقدم إن من إجلال الله إكرام ذي المسلم وذي السلطان المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا وي ويعرف لعالمنا حقه فالواجب الأخذ عن العلماء الراسخين الذين يعظمون السنة ويظهرونها ويدعون إليها ويحرصون على جمع الكلمة ولم الشمل فطاعتهم رشاد والأخذ عنهم هدى واستشارتهم سداد في الرأي قال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم واولي الأمر على التحقيق هم العلماء والأمراء كما نص على هذا غير واحد من المحققين فالعلماء يلون أمر الدين والأمراء يلون أمر الدنيا ويحملون الناس على الدين وقد تقدم الحديث إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ثالثا طيب تطبيق الإجسام بالكتاب والسنة الذي هو في الفقرة الأولى لا يمكن أن يتحقق إلا بالتتلمذ على العلماء الربانيين الذين يقفون عند النصوص والذين يحترمون السنة والذين لم يجروا خلف الفتن والأهواء والذين مهما مرت بهم الظروف فإنهم لا يتغيرون ولا يتبدلون بل يثبتون كالجبال الراسيات لا سيما عندما تدلهم الفتن والأمور ف لابد من أن نطبق والتطبيق إنما يكون بالرجوع إلى علماء الأمة الذين أمر الله بالرجوع إليهم فاسالوا هل الذكر كنتم لا تعلمون هل ليسوا الذين يعلمون والذين لا يعلمون كذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين منتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لا سيما في العصر الذي بدأ الكثير يزهد في علماء, في علماء المسلمين لا سيما كبار العلماء الذين هم محل الرجوع إليهم في الفتوى فمثل هذه الأمور لا بد أن تحال إليهم وأن يعالجوها وأن أقدرهم وأن يجيهم عما قدروا الإسلام والمسلمين خير الجزاء اولئك كانوا يستنبطون من الآيات والأحاديث مسائل لا تخطر على بالك ابدا هذا الإمام الشافعي رحمه الله يسهر في ليلة واحدة ويصلي الفجر بوضوء العشاء حتى استنبط خمسمائة مسألة من حديث قصير ما فعل النغير يا أبا عمير هكذا شان اهل العلم الذين يعني يودون زكاة هذا العلم أما ادعاء العلم يبتعد عنهم وهم الذين يدعون عبثا أنهم علماء أو أنهم من أهل العلم أو يزاحمون علماء المسلمين فلننتبه لهذا ولنأخذ عن العلماء الربانيين الذين هم ادرى بعواقب الأمور وأدرى بمصالح الأمة وأدرى بجلب المنافع ودفع المضار ادرى بجلب المنافع ودفع المضار فأتو في المسائل المختلفة فيها فلذلك يجب أن نهتم نهتم بالعنايه به على العلماء الربانيين نحن لا نقول انك يبلغ بك التقديس الى حد التاليه او حد الغلو في هذا العالم كما تفعل المتصوفه لا لكن احترمهم خذ العلم عنهم ادعوا له احل اليه هذا هو المطلوب ان ثني الركب عند العلماء هو السنة للأولين والآخرين حيث يأخذون العشرات العلوم في ثني الركب عند العلماء وكثيرا ما رحل أحد إلى عالم لأنه يعلم أن عنده حديثا واحدا من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يرويه غيره فإن هذه هم عباد الله نعم. ثالثا لزوم الجماعة وطاعة أولي الأمر فإن الجماعة رحمة والفرقة, والفرقة فإن رحمة والفرقة عذاب ويد الله مع الج على الجماعة ومن شد شد في النار وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ومن خرج على الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية كما دل على كل هذا أحاديث. وفي حديث حديفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة ان يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر فقال نعم قلت وهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير, الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا فقالهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمر تأمرني إن, إن أدركني ذلك ما تأمرني قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فان لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك رواه البخاري فقد أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند كثرة وجود الدعاه إلى الشر أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم ونحمد الله أن جعل لنا امامه الراشده وعلماء كباراً يرجع إليهم المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها فالعاقل لا يترك المنبع العذب ويبحث عن المشارب هنا وهناك وفي الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب مرئ مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة اولياء الامر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم فهذه الثلاث تنقي القلب ولا يبقى فيه مع وجودها غش ولا دغل فيسلم ولا, ولا غش ولا, ولا, ولا, غش ولا درن دغل دغل باللام ولا, ولا, ولا بالنون ولا يبقى فيه مع وجودها غش ولا دغن فيسلم من الفتن والله المستعان هذا هذه الخطوة أو هذا العلاج وهو معرفة الشر لتوقيه والحذر منه هذا هو نهج سلفنا الصالح ولا دل على ذلك من حديث حذيفه الطويل الذي سمعتموه وتؤخذ منه العبر والفوائد الآتية الفائدة الأولى وجوب للطلاع على أحوال أهل الشر من أجل تجنبها ليس بالممارسه وإنما بال رواه بسماعي او قراءتي ما كتب عنهم او محو هو ذلك وثانيا فضل حذيفه رضي الله عنه وثالثا خطوره الفتن ورابعا ان الامر بالسمع والطاعة حتى ما ما كانت الامور مضلهما ان لزوم الجماعه والإمام هو الحل الصحيح ل ل ل ل, ل... لنصر الدين وقوله تعربن مو تنكر وقوله دعات على ابواب جهنم دليل على ان انهم لا يخرج عليهم حتى ولو كانوا على هذه الحال ما داموا يؤدون الصلاه ف لذلك يجب على المسلم أن يعرف الشر لتجنب ليتجنبه وليبتعد عنه انت الان اذا عرفت ان هذا الطريق كله اشواك وطريق اخر معتدل مستقيم تسلك أيهما الطريق المعتدل فكذا يعني المسلم عليه أن يعرف يعني امر الشر ليتجنبه ويبتعد عنه. ويسأل العلماء عما أشكل عليه حتى يعبد الله على بصيرة حتى يعبد الله على بصيرة ولأن معرفة الشر لتجنبه أمر واجب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه من لا يعرف الشر يوشك ان يرتع فيه فل... طيب إذا لم يكن جماعة ولا إمام تعتزل تلك الفرقة كلها ولو ان تعض على أصل الشجرة وتموت وأنت على ذلك لكن الجماعة موجودة ولله الحمد والمنة فلا داعي لأن نشعر الشباب بأن قد وصلنا إلى هذه المرحلة فالجماعة موجودة والإمام موجود ولله الحمد والمن لا سيما في هذه البلاد المباركة و... وفيه العبرة بأن الأمور قد تتطور وقد تأتي فتن تطل بأعناقها وتجلب الناس إليها فمن است... تشرف لها تستشرف له كما تقدم لنا بالأمس نعم فضل رابعا تقوى الله, تقوى الله تعالى فهي أعظم أسباب الوقاية والنجاة من الفتن كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي بصيرة, أي بصيرة وقدرة على التفريق, على التفريق والتمييز بين الحق والباطل والتقوى وصية الله للاولين والآخرين كما قال تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وفي حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه لما استوصى الصحابه لما استوصى الصحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اول ما اوصاهم به التقوى فقال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه والتقوى أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه وقد فسرها طلق بن حبيب رحمه الله بقوله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على معصية عادي عادي خبره خبره خبره قليل نفس الكلام أعيده وقد طيب. فسرها طلق بن حبيب نعم. رحمه الله تعالى بقوله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية, معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله وقوله على نور من الله أي على وفق دليل شرعي وهي تتحقق من خلال أمور منها اولا م. الصلاة فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر أي أهمه أمر ونزل به فزع إلى الصلاة ولما استيقظ ذات ليلة فزعا وهو يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين فأمرهن بالصلاة عند كثرة نزول الفتن إذ الصلاة نور ونجاة وبرهان للعبد في الدنيا والآخرة وقد قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة ثانيا الصبر عند نزول الفتن وذلك بالتمسك بما دل عليه الكتاب والسنة كما بينه السلف الصالح وعلماء الامه والصبر على ذلك لقوله على ذلك تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه وقول وقوله صلى الله عليه واله وسلم اذا احب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط والصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد وقد قال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو وأخباركم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له وليس ذلك لاحد الا للمؤمن وقال صلى الله عليه واله وسلم ان السعيد لمن جنب الفتن ان السعيد لمن جنب الفتن ان السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن ولمن ابتلي فصبر فواهن وواهن كلمه كلمه معناها التلهف اي التلهف على الصبر وواهن كلمه واهن, واهن واهنا واهن واه واهن. نعم صحيح, صحيح. وواهن واهن واوهن بحسب موقعه لكن واهن. هي المقصود بها التوجع نعم وواهن كلمه معناها التلهف اي التلهف على الصبر وهذه المنزله وفي الحديث ياتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض كالقابض على الجنب والمهم في هذا أن يتبين العبد ان ما هو عليه هو الذي دل عليه الكتاب والسنه وقرره سلف الامه وعلماءها وتحتم وتحتم الاخذ به فيلزمه وتحتم نعم وتحتم به ومن الصبر المامور به الصبر على على جور الائمه ان جار فذلك من التقوى المنجيه من الفتن المنجية من الفتن قال صلى الله عليه وآله وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميته جاهلية وفي رواية من رأى من, أم من, من, رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميته جاهلية ثالثا التثبت والتاني وعدم العجلة فإن الاناه من الله والعجلة من الشيطان وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحب يحبهم الله ورسوله الحلم والأناه فالواجب التأني والتثبت في قول الأخبار ونقلها والحكم بها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 وذم المسارعين وذم المسارعين الى نشر الاقوال واذاعتها قبل التثبت فقال واذا جاءهم امر من الأمن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع اي يكفيه من الكذب, من الكذب حديثه بكل ما يبلغه ولو, ولو لم يتعمد الكذب فإن, فإن نقل الناس لا يخلو من زيادة أو نقصان غالبا وكما قيل وما آثة الأخبار إلا رواتها وقال صلى الله عليه وسلم بئس مطيه الرجل زعموا أي بئس, بئس اتخاذه لهذا المنهج والمسلك وهو حديثه بحديث الناس بدون تثبت كما اشتهر عند كثير من الناس يقولون سمع سمعنا بلغنا بدون تثبت وكذلك يجب التأني والتثبت في الحكم على الناس بكفر أو فسق أو معصية ما لم تتحقق الشروط, ما لم تتحقق الشروط لذلك وتنتفي الموانع التي يعلمها أهل العلم فالواجب التأني والتثبت في الأمور كلها وإن مما ابتلي الناس به في هذا الزمان الشبكة العنكبوتيه المسماه بالانترنت حيث إنه متاح لكل أحد بلا نظام ولا زمام ولا خطام فكل يكتب ويفتي ويقرر ويهرف بما يعرف وما لا يعرف ويتدخل فيما يعنيه وما لا يعنيه مع جهالة القائل في الغالب فيقع الغرب المتصفح لتلك المواقع مما لم يتزود بالعلم مما لم يتزود بالعلم ويرزق, ويرزق البصيرة يقع في البلبله وربما بنى عبنا عقيدته ومنهجه وتصوراته وتصرفاته وأراءه وأفكاره على ما يرى ويسمع بلا تثبت ولا اناه ولا روية فوقع في في الضلال والهلكه والندم فإن الكاتب في تلك المواقع ربما يكون غير معروف أو معروفا بكنيه لا تميزه عن غيره أو باسم مستعار أو باسم مستعار أو مكذوب عليه ودين العاقل ثم عقله اسم أسمى وأعظم واعظم قدرا من ان أن يجعل في يد أن يجعل في يد مجهول قد يكون مغرضا مسلما أو غير مسلم أو جاهلا أو ضالا وللعاقل عبره في منهج في منهج ائمه الاسلام في التثبت في نقل الأخبار وقبولها وتمييز صحيحها من سقيمها ومعرفه رجال اسنادها وعدالتهم وضبطهم فربما رد خبر الفقيه فربما رد خبر الفقيه العالم لسوء حفظه أو كثرة وهمه أو نحو ذلك مع صلاحه وورعه وربما كان مع الخبر في ذاته صحيحة وربما كان معنى الخبر في ذاته صحيحه لكن لا تقبل نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا لعدم سلامة سند روايته. فكيف يليق بعاقل أن يبني أعظم ما عنده من عقيدة وعلم على خبر مجهول أو غير أو غير متثبت منه؟ وكيف؟ وكم انتشر؟ وكم انتشر من خلال هذا الجهاز وأمثاله من الجوالات وسائل, وسائل الاتصالات من كذب وافتراء؟ وكم ضل بسببها من أناس فأوقعوا أنفسهم في الحرج وفيما هم في غنية عنه؟ ومن جعل الغراب له دليلاً ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جهة في الكلاب رابعا حفظ اللسان في الفتن هذا الموضوع الثالث ايضا في غاية الأهمية وذلك أنه يتعلق بثلاثة أمور الأول الصبر والثاني البعد عنها بكل ما هو من قوة والثالث هو نعم أولا اللجوء إلى الله عز وجل تقوى الله عز وجل واللجوء إليه وأورد المصنف كثيرا من النصوص في هذا الباب فإن التقوى سبب كل خير وهناك محاضرة للشيخ الشيخ ابن باز رحمه الله من سنه سنة أظن تسعة ألف وتسعين بعنوان التقوى سبب كل خير فعلا هي سبب كل خير ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فالذي يراقب الله جل وعلا في كل أموره يجعل له من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا في الدنيا وكذلك في الآخرة انظروا إلى قصة أصحاب الصخرة توسلوا بالأعمال التي اتقوا فيها ربهم فنجاهم الله سبحانه وتعالى توسل الأول بالري والديه وتوسل الآخر بعفافه وطهره وتوسل الثالث بماذا؟ بوفائه وأمانته فانظر إلى النتيجة،, إلى النتيجة العاجلة فما بالك بماذا بالآجلة وهي الضفر بالفوز عند الله سبحانه وتعالى فأولا يحقق التوحيد قبل كل شيء لأن من لم يحقق التوحيد لو دعا لا يقبل منه ولو عمل أي عمل لا يقبل منه وثانياً يحافظ على الصلاه أرحنا بها يا بلال وجعلت قره عيني في الصلاه كان اذا حزبه امر فازع الى الصلاه تريح القلب ثالثا الدعاء في الليل ولا سيما اخر الليل تسميها اهل العلم سهام الليل وقالوا بانها لا تخطي باذن الله إذ أنه مستجاب للمظلوم ولو حتى ولو كان كافرا و في أموره الدنيوية كذلك الصبر فإنه ضياء يضيء للمسلم طريقة ولذلك ذكر في القرآن أكثر من تسعين مرة أكثر من تسعين مرة يشمل الصبر على طاعة الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صبر عن معصيه الله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره قول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكار وحفت النار بالشهوات وصبر على على أقدار الله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 آه. نعم ايش تستبدل التخ... في التثبت حسن. حسن. التثبت احسن نعم ثبت التفكت من الشائعات وعدم بناء اموره على الظنون والخرافات والخزعبلات يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعلم المسلم أن يتحلى في التثبت فلا ينقل الشائعات والا يكون مذياعا يقول علي رضي الله عنه لا تكون مذايعا بذرا يعني تذيعون كل شيء وتبذرون الشقاق والنفاق ف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اياكم الظن فان الظن اكذب اكذب الحديث ويقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمر كذبا ان يحدث بكل ما سمع فانتبه يا عبد الله واحذر كل الحذر من هذه المخالفات من هذه المخالفات الشرعيه وتقيد بما يرضي الله تبارك وتعالى من هذه النقاط التي ذكرها المصنف حفظه الله كثيرا ما تثور الحروب بسبب الشائعات وتصديق الشائعات كثيرا ما تحدث فتن لا تحمد عقباها بسبب كلمة قالها فتلقفها الذين تلقفون الشائعات ونشروها بين الناس نعم الرابع حفظ اللسان في الفتنة فإن اللسان صغير جرمه عظيم جرمه صغير ايش جرم. جرم جرمه ها؟ لا لا جرمه عظيم جرمه جرم نعم صغير جرمه بالكسر عظيم جرمه من الإجرام الأولى من الحجم جرمه يعني حجمه والثاني من الإجرام نعم قد قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد لا ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم وفي لفظ إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وفي حديث معاذ رضي, وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وفي حديث, بلال وفي حديث بلال بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة وقد حذر العلماء من اللسان في الفتنة وذكروا أن وقعه في الفتنة أشد من وقع السيف كما روي بهذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تكون فتنة تستنظف العرب قتلها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف رواه أبو داود وغيره ومنها ما رواه ابو هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف لها استشرفت له وإشراف اللسان فيها كوقع السيف ومما ورد من الأمر بحفظ اللسان في الفتنه ما جاء عن عبد الله بن عمر, بن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ ذكروا الفتنة أو ذكرت عنده قال إذا رايتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك قال قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة بامر خاصه نفسك ودع عنك امر العان العامه رواه الامام احمد وغيره وقد ذكر العلماء ان الخوارج أن من الخوارج من يخرج بلسانه وان لم يحمل السيف بيده وهم الخوارج القاعده بل ما حم... بل ما حمل حامل السيف الا بأثر... باثر الا باثر لسان جر إلي... الى هذا خامسا هنا هذا الامر الرابع ايضا من اسباب طرق الوقايه والعلاج ان يكون المؤمن دائما على بصيرة من أمره فيجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى ويدعو الناس من شره ومن ذلك حفظ لسانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اللسان هذه القطعة اللحم الصغيرة قد تكون هي المرضية قد تكون هي القاتلة وقد تكون هي القاضية وقد تحدث فتنا عظيمة جدا يقول الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فتأمل يا عبد الله ما يخرج من لسانك قبل أن يخرج زن الكلمة قبل أن تطلقها واحسب ألف حساب لمدلولها ومؤداها حتى لا تقع في الفتن وأكثر ما تقع الفتن بسبب القالة بين الناس من للغيب والنميم والكذب وتضخيم الأمور وإعطائها فوق حجمها وإعطائها فوق حجمها ونحن ذلك يسمع الشخص خبر فيلقيه فيلقيه من بعده وهكذا حتى يصبح ذلك الخبر الصغير أكبر من الجبل من جبل أحد فاللسان في غاية خطورة إن النساء الذي يتكلم الكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم سبعين خريبا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أمسك عليك هذا ولما قال ونحن مؤخذوا بما نتكلم به قال تكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم من حصائل وألسنتهم والإسان بحسب حال صاحبه إن عوده على الخير وعلى الذكر وعلى تلاوة القرآن وعلى الذكر طيب وعلى قراءة ما ينفع تعود على ذلك وإن تعود على السب والشتم واللعن والتسخط والجزع فإنه يتعود على ذلك كذلك ولذلك أخطر ما يكون هذا اللسان في الخير والشر هل يتنبه المؤمن إلى خطورة اللسان وأن لا يتكلم وأن لا يخوض في شيء لا يحسنه وأن لا يخوض في شيء لا يحسنه ولا يتقنه بل يجتهد في تثبت من كل ما يقال وهو لا يتكلم بشيء حتى يعني يكون لسانه طاهرا مطهرا بذكر الله تبارك وتعالى فلنحذر آفات اللسان من يضمن لما بين رجليه ما بين ما من ما بين الحييه وما بين رجليه دخل الجنه او ضمنت له الجنه او كما قال صلى الله عليه وسلم نعم صحيح. خامسا ومن اسباب الوقايه من الفتن مجانبه الفرق والجماعات الحادثه كلها ولزوم جماعه اهل السنه والجماعه فعلى طالب السلامة والنجاة أن يجانب أهل الأهل الأهواء والبدع ولا يجالسهم ويلزم, ويلزم, ويلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه وسلف الأمة, وسلف الأمة الأخيار وفي حديث حذيفه رضي الله عنه قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على هذا على ذلك وأما عزرة عامة الناس فإنما يكون في آخر الزمان عند فساد الناس وعدم المصلحة الراتحة لمخالقتهم وإنما يغلب الضرر والأمور مختلطه فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وقد وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف, شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتنة وأما إن كان الإنسان يستطيع أن يرشد وينفع ويصبر فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالق الناس ولا يصبر على أذاهم كما كما ورد هذا عن عمر رضي الله عنه فالنصوص في الخلطة والعزلة تنزل على تنزل على أحوال والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل هذا السبب الأخير أو الطرق العلاج الأخير الذي هو المتعلق بالحذر من الانتماءات. إلى الأحزاب التي طاف بالشر طائفها ونجم بالشر ناجمها التي كما قال أحد الفضلاء تأخذ الماء هدر وتصبه كدر والانتماءات إلى تلك الأحزاب نذير شر يوقع الأمة في الخلاف والاختلاف وكما تقدم لنا في أول شرح هذا الكتاب أن الإسلام جماعة لا جماعات، ها؟ جماعة, جماعة لا جماعات، ومنهج لا مناهج، وفرقة لا فرق، وطائفة لا طوائف، فلنحذر من الانتماء إلى الجماعات المشبوهه سواء منها تلك الجماعات التكفيريه المختلفة المشارب والمختلفة الطرق. والمسالك أو الجماعات المتصوفة التي ضيعت الدين والدنيا أو الجماعات المتمثله في كثير من الجماعات القائمة الآن والتي ربما تمثلها الآن تلك الجماعة المشبوهة التي يحرف أهلها النصوص الشرعية بدعوى الخروج أربعين يوما أو أربعة أشهر أو ثلاثة أيام والانتماء إلى تلك الجماعة أمر في غاية الخطورة لأن قيادة تلك الجماعة تدعو إلى المنهج الحزبي الخبيث وتبايع على أربع طرق هي الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية صهرتها في بوتقة واحدة وهذه الطرق كل واحدة إذا انفردت فيها عباده القبور من دون الله وفيها دعاء الاموات من دون الله وفيها الذبح والنذر للموتى في قبورهم والاستغاثة بهم فما بالك اذا جمعت في في في في في قالب واحد يتضاعف الشر حينئذ وقد يتساءل البعض الم تكن هذه الجماعه يعني قد هدى الله بها الأمة ويعني عرف أنقذ الله بها كثيرا من الناس فخرجوا من الخمارات ومن المسارح ومن الكبارهات ونحو ذلك نعم قد يحصل شيء من ذلك ولكنه الانتقال من المعاصي إلى البدع والبدع شر من المعاصي ولذلك لو تسأل أحدهم وقد جربنا مرارا لو تسأل أحدهم عن معنى لا إله إلا الله لا يعرفه أو يقول الكلمة المشهورة عندهم هو إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى أو يقول لا موجود إلا الله يعني قبل أسبوع كنا مع شخص منهم نقول له ما يعني هل من معاني لا إله إلا الله قال نعم لا موجود إلا الله قلت إذن أنت, أنت الآن موجودا مع أن معناها ماذا؟ ها؟ لا معبود بحق إلا الله خرج عشرين سنة مع هذه الجماعة البدعية الضالة ولم يستفد لا في التوحيد ولا في العلم شيئا عنده شبهه يقول انا خرجت اصلح نفسي تصلح نفسك وأنت لا تعرف التوحيد من الشرك ولا السنة من البدعة ولا الخير من الشر ولا الطريق المعوج من الطريق المستقيم فأي إصلاح أصلحت به نفسك وأنت لا تعرف أن أن الاستغاثة بغير الله شرك بالله جل وعلا أي إصلاح حصل والله لو صليت ما قبلت صلاتك وأنت تستغيث بغير الله أو تدعو غير الله أو تذبح لغير الله أو تنذر لغير الله أو تتعلق بغير الله بأي شكل من أشكال التعلق ف. وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك توصل إلى هذا العلماء الربانيون أن تلك الجماعة هي المحضن الأول للتكفيريين الخوارج حيث يستغلون بعض ما عندهم من وداعة واستقامة ظاهريه فيختطفونهم ويغرونهم بسلوك طريق الخوارج الضلال كلاب النار <تصفيق> فانتبه يا عبد الله انتبه ان هذا العلم دين ان هذا العلم طيب اذن الشيء اذن بعد ان نكمل هذا <تصفيق> الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر شدوا أن الله إنها إن الله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 أشهد أن محمد رسول الله حيان الصلاة حيان الصلاة Blah و رسولك محمد و اله و صحبه اجمعين الله مربان الدعوه التامه و الصلاه القائمه في محمد الوسيله و الفضيله مقام محمد الذي اعده و رضيه بالله ربا و بالاسلام دينا صلى الله عليه وسلم نبيه مازلنا مع الفقره الاخيره من طرق العلاج و اسباب النجاه و عدم الانتماء الى تلك الجماعات من زعم أن الإسلام يتحمل تعدد الجماعات فقد افترى لأنه بذلك يعارض القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاثنتين والسبعين الثلاثة والسبعين الفرقة قال عن الفرقة الناجية وهي إيش؟ وهي الجماعة ولا جماعات؟ آه حديث ابن ماجه حديث معاويه قال وهي إيش؟ وهي الجماعة. وليس المقصود أنها جماعات أما من يزعم أن هذه الجماعات يكملوا بعضها بعضا فهذا والله كذب وافتراء قد يستدل بعضهم بحديث موضوع اختلاف امتي ماذا؟ رحمة بل إنه نقمة وما دب الشر إلا لما بدأ الاختلاف منذ أن ثار الخوارج على عثمان ثم على علي رضي الله عنهما ثم ما زالوا يظهرون إلى أن يظهرون في نهاية المطاف مع من؟ مع الدجال فالخلاف شر والاختلاف شر اختلاف التضاد شر كله ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك فالاختلاف الرحمه الرحمة من علامة النقمة نقمة أم رحمة نقمة حديث اختلاف أمة رحمة حديث موضوع مختلق لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فتحرم الانتماءات إلى تلك الجماعات القائمة سواء تبلغية أو إخوانية أو كما يسمونها جهادية سلفية ليس عندنا من السلفية شيء لكن السلفية الحقه نعم هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي لا نتبر من التسمع بالسلفية والانتماء إليها لكن المهم أن نحققها ولا لا تكون دعوه مجرد دعوه فالاعتزاء للسلف شرف كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اما ادعياء السلفيه من التكفيريين في بعض البلاد الذين تسمون بهذه التسميه فإنها فانها لا تنطبق عليهم لا من قريب لا من قريب ولا من بعيد بل بالعكس ينبغي ان تكون ان يكون اسمهم جماعة كذا الخلفية التكفيرية الخارجية هذا هو الذي ينبغي أن يوصف به لكن لا نتبرأ من من الاعتزاء إلى منهج السلف من أجل أن هؤلاء تسموا بهذا الاسم يعني لو أن ناسا تسموا أنفسهم أهل السنة والجماعة نتبرأ من هذه التسمية وهم لا يمثلونها نقول خلاص لا عنها لو ان اللحيه صارت شعار على بعض المخالفين نحلق كلها حتى نخالفه لا ليس هذا هو المراد يا عبد الله فانتبه لا تنتبه الا الى الجماعه المسلمه التي كانت على التي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من كان مثل ما انا انا عليه اليوم وأصحابي اسال الله الكريم رب العرس العظيم بأسماء الحسن وصفاته العلا ان يرزقني وياكم العلم النافع والعمل الصالح وبهذا نختم هذا هذه المذكرة المباركه الطيبه التي قام بجمعها اخي فضيله الشيخ الدكتور مسعد بن مساعد الحسيني حفظه الله وكان هو اجدر بشرحها مني لولا أن ظروفا طرأت له حال دون ذلك بقدر الله تبارك وتعالى وهو بخير لكن عنده بنيته أجرت عملية نسأل الله لها الشفاء بهذا نختتم هذا الموضوع وغدا بعد المغرب نحن مع محاضرتي شيخنا الشيخ صالح الفوزان إن شاء الله وبعد غد يوم الاثنين بعد المغرب لقاء مفتوح مع فضيله الدكتور الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الروحيلي حفظه الله ويوم الثلاثاء وبعد العشاء الآن وفي على مدى الايام القادمه انتم مع اخي فضيله الشيخ الدكتور فهد ابن سليمان الفهيد وكيل كلية أصول الدين للدراسات العليا بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه و بعد العشاء ثم كما هو معلوم يعقبه العشاء ان شاء الله تعالى طيب بقي وقت الاسئله ولا الإقامة قريبا ان شاء الله باقي. كم باقي باقي تقريبا ثمان دقائق ما اعتقد طيب قريبا تفضل احسن الله اليكم ونفع بعلمكم يقول السائل من ليبيا ما حكم دراسه العقيده على شاب إن درس بعض الكتب ولم يطلب العلم عند المشايخ لأنه لا يوجد في بلادنا مشايخ ولا وما حكم الدراسة على من كان مخالفا ثم حين تاب شيخه تاب حتى هو علما أن بلادنا التي نتواجد فيها لا يوجد فيها علماء أولا نتواجد هذه التي نحن فيها او نوجد فيها من كلمه تواجد هذه عبارة صوفية يعني البعض من الناس دائما يعبرون عليكم التواجد في المكان الفلاني يعني في ردهم يتراقصون انتبهوا هذه من الأخطاء الشائعة وثانيا أقول لك يا أخي اتقوا الله ما استطعتم فولو أن تأخذ أشطة المشايخ والعلماء والكتب أما تتلمذ على الصغار فإنه في غاية الخطورة نعم لا بأس أن تستفيد منه ولكن تكون على حذر وعلى يعني انتباه وإن وجدت سبيلا إلى أن تتتلمذ على العلماء الكبار فذلك هو المتعين نعم يقول السائل حفظكم الله تعالى ما معنى قول المصنف تكون فتنة تستنظف العرب وجزاك الله يعني تس يعني تعمهم تعمهم ويعني يعني تغطيهم وتعلوهم يعني انها فتن طوام كبرى والعياذ بالله يقع فيها وعبر بالعرب لأنهم أول من دخل في الإسلام ولذلك الفتنك ما وقعت في ذلك الوقت في القرن الأول بين العرب أنفسهم وإن كان الذين اذكوها من العجم. نعم يقول السائل ما موقف أهل السنة فيما شجر بين الصحابة وما حكم حل السحر بالسحر موقف أهل السنة فيما شجر بين الصحابة هو السكوت والكف عنه فانه يجب علينا أن نترضى عنهم وأن نعتقد عدالتهم وأن نأخذ العلم عنهم وأن نستفيد من فهمهم للكتاب والسنة وأن نقف حيث وقفوا وأن نكف من حيث كفوا وأن نعتقد أنهم جميعا عدول وأن نعتقد أنهم أفضل هذه الأمة وأن نعتقد المفاضلة بينهم فأفضلهم الخلفاء الراشدون ثم العشره المبشرون بشرون الجنة، ثم أهل بدر ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم من أسلم قبل الفتح ثم من أسلم بعد الفتح وقبل ذلك أهل بيعة الرضوان قبل من أسلم قبل الفتح ف... وإقرأوا في هذا الباب كتاب العواصم من القواصم لمن؟ لابن العربي ليس ابن عربي النكرة الطاغية لا ابن العربي ابو بكر بن العربي المعافري الاندلسي القرطبي ثم الإشبيدي والمعافري صاحب كتاب أحكام القرآن وصاحب كتاب عارضة الأحوذي وصاحب كتاب العواصم من القواصم وإقرأوا ما كتبه السلف قديما عن فضل الصحابة في فضائل الصحابة ومن آخر ما كتب كتاب عظيم الشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد في الذب عن الصحابة والرد على من على بن فرحان المالكي الدجال كذلك كتاب أخينا الشيخ إبراهيم رحيلي رد الانتصار للصحب والآل في الرد على السماوي الايش الضال ونحو ذلك اقرا الردود في من يغمز الصحابة او ينالوا منهم نعم اما الشق الثاني من السؤال فهو ايش قال حل السحر بالسحر اما حل السحر بالسحر فالذي عليه التحقيق من اقوال اهل العلم أنه ذلك لا يجوز وأنه محرم بل إن فتح هذا الباب سيجر إلى تعلم السحر وعلينا أن نأخذ بما عليه عامة علمائنا وحتى لو أحد العلماء وفقه الله قد أخطى في هذه المسألة لا يلزمنا أن نأخذ بقوله لأن الصحيح أن الدليل على خلاف ذلك بل إنه لو فتح هذا الباب لجر إلى شر مستطيط نعم يقول السائل عبر البريد من ليبيا هل يجوز الذهاب لمن يعالج المسحورين باستخدام الجن ويقول هذا جني مسلم مع العلم أنه غير ساحر حيث يقول أن الجن عرضت عليه المساعدة أنا اؤكد لك أنه ساحر هذا الجواب اؤكد لك أن من يدعي هذا أنه يعالج الجن بالجن إما أنه مشعوذ دجال يضحك على الناس من أجل ابتزاز أموالهم أو أنه ساحر ولا يمكن أن يعالج الجن بالجن هذا غير صحيح نعم يقول ما المقصود بعدم أخذ العلم عن الأصاغر هل المقصود السن أو الصغر؟, أو الصغر في العلم وإن كان في السن فما الضابط في السن المقصود هو الصغر في العلم وإلا فبعض الأصاغر مثل عبد الله بن عباس وإن كان صغيرا في السن كان يرجع إليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فالمقصود بذلك هو يعني الحدثة الذين لا يحصلون العلوم أو انصاف المتعلمين ومع هذا فكلما يعني شابت لحاهم في العلم والتعلم والفقه في دين الله عز وجل تجد عندهم من الفقه والتجربة ما تستفيد منه أكثر وأكثر نعم يقول السائل عبر البريد من الجزائر. طبعا سؤال خير حتى نعم أهل زوجتي يفسدون علي أهلي ويتدخلون في علاقاتنا الزوجية، فهل يجوز لي أن أهجرهم حفاظا على الميثاق الغليظ ودفعا للمفاسد التي لا تحمد عقباها ارجو منكم جزاكم الله خيرا الجواب أولا اجتهد في علاج هذه الأمور بالتي هي أحسن وحاول أن تتلطف معهم وأنت تحاول الوصول إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك. فلعل عندك خطأاً وأنت لا تشعر فاجتهد أولاً أنت في علاج نفسك لعل ثمت أسباباً أنت غافل عنها صدرت منك وأما إذا كان الأمر كما قلت وأنهم يفسدون عليك أهلك أو, يخشى أو أنه ليسوا أصحاب استقامة يعني توجد في بيوتهم مخالفات شرعية فابتعد أنت وأهلك عنهم ويكفي أن تتصل هي بأهلها للاطمئنان عليهم ويعني السلام عليهم لعل نكتفي بهذا وفقني الله وإياكم لكل خير ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين